قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعن دنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق نب ما جاءهم فهم في أمر مريج أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيِّنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوج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 وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عن كرقات فكشفنا عن كغطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصمو لدي وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّرُ الْقَوْلُ نَدِيَ وَمَا أَنَا بِظُلَامٍ لِلْعَبِيدِ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلْ امْتَلَأَتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ وَأُزْنِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بعيد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 وَقَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبُو فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِمَنْ كَانَ لَهُمْ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَأَنَّ ٱلْقُرْنَ قَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فَٱصْبِرْ عَلى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُغُوءِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السجود